بسم الله الرحمن الرحيم إنا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربك باذن ربهم لامر سلام هي حتى نطلع الفجر